ل و س و ه ا ل ن ا ل ق ر آ ن ا ل و م ا ل ا س ل ا ه Thank、uh、you. -huh. I'm going o go to the o s سبحان ربك رب العزه علم المحسنين و س ا د ا م على المرسلين